طيب نواصل. قال رحمه الله. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا أي ولكن يقول كونوا ربانيين. وأما الأول فلا يدعو إليه نبي، ولا يدعو إليه عالم، ولا صالح من الصنحاء. أن يمُن الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم والفهم، ثم يدعو الناس إلى عبادته. والعياذ بالله، هذا لا ينبغي ولا يكون من الصلاح، وذرتهم الأنبياء، ولكن يدعوهم من هذا الدعوة، ولكن يكونوا ربانيين، واختلف العلماء في معنى ربانيين كما سيذكر المصنف رحمه الله. قال ولكن أي ولكن يقول كونوا ربانيين واختلفوا فيه أي في معنى رباني واختلفوا فيه قال علي وابن عباس والحسن كونوا فقها علماء هذا المعنى الأول لقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين قال علي أبي طالب ابن عباس والحسن كونوا فقها علماء والذي في الصحيح البخاري عن ابن عباس قال وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء هذا الذي في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقله البخاري عنه قال وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء وهنا كونوا فقهاء علماء وفي الصحيح حكماء فقهاء وهو متقارب. قالوا اختنبو فيه. قال علي بن عباس الحسن فقهاء علماء. وقال قتادة حكما علماء. وقال سعيد بن جبير العالم الذي يعمل بعلمه يا رباني العالم الذي يعمل بعلمه. وقد تقدم معكم شروق إطلاق الرباني على العالم متى يقال للعالم رباني وذكرنا فيما تقدم ثلاثة أمور إذا اجتمعت في الشخص يقال له رباني وإن الخرم شيء وتخلف شيء من هذه الثلاثة الأمور فلا يقال له رباني الأمر الأول العن هذا لا بد منه العلم الأمر الثاني العمل به الأمر الثالث الدعوة إليه تعليم الناس هذه ثلاثة أمور إن توفرت فيه الشخص فهو عالم رباني علم وعمل وتعليم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم تعليم الناس فإذا وجدت هذه فهنيئا للشخص فهذا من العلماء الربانيين الذين دعا إلى هذه الخلة أنبياء الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس ومن أتاهم الله كتاب والحكم أن يكونوا علماء ربانيين ولا يدعون الناس لذواتهم وإشخاصهم بل يدعونهم إلى أن يكونوا ربانيين أن يكونوا على هذه الخلة فقهاء علماء فقما علماء عاملون عاملين بعلمهم وهكذا ما سيت عن غيرهم وجاء أبي عمر الزاهد قال سألت ثعلبا عن هذا الحرف أي وهو الرباني فقال سألت من العرابي وهم نهل اللغة رحمه الله قال سألت من العرابي رحمه الله عن هذا الأمر فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له رباني أبو عمر الزاهد يسمى بغلام ثعلب قال سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني فقال سألت ابن عرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له رباني فإن خرم عن خصلة فإن عن خصلة أو فإن عن خصلة منها لم نقل له رباني فإن خرم عن خصلة منها لم نقل له رباني فهذا هو العالم رباني كما ذكر ذلك هذا الرجل هو ابن عرابي نقل عنه تعلب نقل ذلك عن ثعلب ولامه أبو عمر الزاهد فلا بد من توفر هذه الثلاثة الأمور في العالم الرباني علم وعمل وتعليم إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له رباني فإن خرم عن خصلتين منها فإن خرم عن خصلة منها خصلة لم نقل له رباني خرم أخرين هذا ذكر المقيم في مفتاح دار سعادة عن ابن الأعرابي رحمه الله وكلامه العلم الذي ذكره البغوي رحمه الله وإشارة إلى هذا إشارة إلى الذي ذكره ومنهما قال السعيد بن جبير. العالم الذي يعمل بعلمه الرباني العالم الذي يعمل بعلمه ومن العمل بالعلم الدعوة مع تطبيق ما يعلم من الأدلة ومن العمل بالعلم الدعوة لأن الله أمر بالدعوة إلى العلم هذا من العمل ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي منزل فيه هذا معنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزل فيه هذا رباني في النغة وهكذا ما يذكروا حول حوله حول هذا المعنى يدندنون وقال سعيد بن جبير العالم الذي يعمل بعلمه وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقهاء معلمين وسمعت ما في البخاري حكما فقهاء هذا للآن قولان عن ابن عباس فقها علماء فقها معلمين والثالث ما في المخاري حكما فقها هذه منظون عن حبر الأمة ابن عباس وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره وهذا معنى من معاني الرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره وهذا ايضا ذكره البخاري في الصحيح قال ويقال الربان الذي يرب الناس صغار العلم قبل كباره فهو يقول ويقال بعد ان ذكر قول ابن عباس قال ويقال الربان الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره وهذا من مسائسة الناس تعلم الناس فهو من السياسة الشرعية الجيدة وينبغي أهل العلم أن يكونوا كذلك، وربون الناس بصغار العلم قبل كبار، فلا يطرحون عليهم مثلا مسائل الكبار مستعصية، لا يبدعون معهم شيئا فشيئا تربية بصغار العلم قبل مسائله الكبار، حتى يتدرج الناس في العلوم، التدرج في العلوم أمر مهم جدا، فلا يرتقي الشخص إلى الألفية قبل أن يأخذ صغار العلوم. أو مبادئ العلوم في هذا الفن يبدأ بالأجرمية وهكذا غير النحو من الفنون فلا يبدأ الشخص الفي العراقي في المصلح يبدأ بالبيقونية وهكذا ما تعلمونه من الفنون الأخرى في الأصول وغير الأصول فهذا رباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره هذا رباني وهذه من السياسة الجميلة سيست الناس في إيصال الخير إليهم إيصال العلوم إليهم فلا يطرح الشخص المسائل الكبير حدث الناس بما يعقلون بما يفهمون وهذا الحمد لا تجد في مثل هذه المعاقل الطيبة والمراكز الطيبة يبدى البادئ بالعلوم ويرشدنا العلوم التي هي صغار العلوم يرشد إليها ويبدى بها ثم فإذا به ينتهي إلى الكبار ويصير مبرزا في علوم كثيرة، لأنه أخذ العلم شيئا فشيئا ورباه علماء، ورباه مشايخه ومدرسوه على هذا الشيء، على أنهم أعطوه ولقنوه صغار العلوم قبل كبارها، هذا يبرز في العلم. أما إذا لم يجد من يرشده أو يتدرج معه، فإنهم مسكين ضيع وما يستفيد كثيرا، ما يستفيد، إن خرج بشي شيء خرج يسيرة. فهذا رباني ومعنى من معاني رباني وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كماله وقال عطاء علماء حكماء نصحا الله في خلقه كلام جميل علماء حكماء نصحا الله في خلقه كونوا ربانيين أي كونوا علماء حكماء نصحا الله في خلقه هذا معنى جميل وقال أبو عبيدة سمعت رجلا عالما يقول الربان العالم بالحلال والحرام والأمر النهي العالم بأنباء الأمة ما كان وما يكون وهذا رباني آتاه الله علما غزيرا فهو عالم بالحلال والحرام والأمر النهي العالم بأنباء الأمة ما كان وما يكون باعتبار أنه أخذ هذا من الأدلة لا أنه يعلم الغيب أخذ هذا من الأدلة فإن السنة جاءت بما كان وما يكون على متساعة وما يكون في المستقبل من الأمور الغيبية فإنه لا علم له بها ولكنه أخذ ذلك من السنة ومن كتاب الله جل وعلا وأنه سيكون كذا وكذا في آخر الزمان فهذا عالم رباني عالم بما كان وما يكون مما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى أو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وليس معنا أنه يدعي الغيب ويعلم الغيب وهذا للأنبياء يدخلون دخولا أوليا في قوله ما كان وما يكون الناس ما علموا هذا إلا عن طريقهم وهم السفراء وهم الرسل الأصطفى بين الله سبحانه وتعالى وخلقه وعلم الناس بما كان وما يكون قال وقال أبو عبيدة سمعت رجلا عالما يقول الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر النهي العالم بأنباء الأمة عندهم يعرف بالتاريخ عندهم عرفة بأنباء الأمة ما كان وما يكون من أحوالها وقيل الرباني وقيل الربانيون فوق الأحبار والأحبار العلماء والربانيون الذين جمعوا مع العلم البصارة بسياسة الناس الربانيون فوق الأحبار أحبار العلماء كما تعلمون يطلق على علماء بن إسرائيل أحبار وهكذا علماء الأمة بعضهم ربما قيل أنه حبر الأمة فالحبر هو العالم كما تعلمون لكن الرباني فوقه درجة الذي جمع بين مع العلم البصارة بسياسة الناس فهذه أقوال مختلفة في الرباني قال قال المؤ... من هو المؤرّج هذا يا عندكم؟ ما ذكره ام هذا المؤرّج من هو المؤرّج هذا ما المؤرخ هذا ما يكون مؤرخ نعم. <تصفيق> قال المؤرج كونوا ربانيين تدينون لربكم من الربوبية كان في الأصل ربي فأدخلت الألف للتفخيم ثم أدخلت النون لسكون الألف كما قيل صنعاني وبهراني فهذه النسبة إلى الرب من الربوبية نسبة إلى الرب سيأتي كلام وسموه وسبوهر هذا أن رباني نسبة إلى الرب ننسو من الرب وأن الألف والنون زائدتان للمبالغة كما يقال لحياني وجبهاني إذا كان عظيم اللحية والجبهة فرباني نسبة إلى الرب هي أنه عالم بالعلوم التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى التي بعث بها رسله هو عالم رباني أي عالم بالعلوم التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله من طريق رسله هذا عالم رباني فالنسبة للرب على هذا فالألف والنون يفيداني المبالغة كما تقول لحياني وجبهاني إذا كان عظيم اللحية والجبهى قال له لحياني وجبهاني وهكذا رباني نسبة إلى الرب منسوب إلى الرب لأنه عالم بالعلوم التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رباني فنسبة إلى هذا فتكون ألف النون المبالغة وهما يأتياني كذلك كما سمعت في نحياني أو لحياني وجبهاني وقال المبرد هم أرباب العلم قال المؤرج السدوسي مؤرج بن عمر بن الحارث من بني سدوس من بن شيبان أبو فيد عالم بالعربية والإنساد من أعيان أصحاب الخنين بن أحمد من أهل البصرة كان له اتصال بن العباسي ورحل معه إلى خراسان خراسان فسكن مدة بمر وانتقل إلى نيسابورة من كتبه من كتبه جماهير الغباء وحده كذا نسب قريش وغريب الغرآن وكتاب الأمثال المعاني هذا المقصود. مؤرج ابن عمر ابن الحارث اكتبه وقال المؤرج هو السدوسي مؤرج ابن عمر ابن الحارث نوه المؤرخ المؤرخ تصحيح احسنت احسنت وقال المبرد ما المبرد هذا هو من أمية اللغة بصري المذهب وعند من لا مو هو عمر وعند من المبرد من أمية اللغة يمر معكم كثيرا في النحو محمد بن يزيد وقال المبردهم أرباب العلم سموا به لأنهم يرب يربون أو يربون الناس يربون العلم يربون, أو يربون, أو يربون العلم يربون وعندهم يشربونه ويربون العلم كن من التربية سيكون يربون العلم ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلوم قبل خيبارها يربون فعلى هذا يكون النسبة من التربية رباني من التربية وهم يربون علومهم ويعتنون بها يربون علومهم أي يعتنون بها ويقومون بها ليكملوها وتتم لهم هذه العلوم يربون العلم أي يكملونه ويتمونه ويقومون عليه ويشتهدون فيه وكذلك أيضا يربون الناس المتعلمين أي يعلموهم ويصلحوهم يعلموهم ويصلحوهم فعلى هذا تكون النسبة من التربية رباني من التربية فهو يربي علمه ويربي أيضا متعلمين، أي يصلحهم ويعلمهم ويربي علم ليكمله ويتعاهدوا أيضا كذلك ليتم له هذه النسبة أخرى النسبة الأولى رباني نسبة إلى الرب باعتبار أنه عالم بالعلوم التي جاءت من جهة الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله فهو عالم رباني نسبة إلى الرب والنسبة الثانية النسبة إلى التربية لأنه يربي نفسه ويربي علمه ويربي المتعلمين أيضا بصغار العلوم قبل كمالها. هذه النسبة إلى التربية عند المبرد رحمه الله النسبة إلى التربية وعند سبويه وغير سبويه النسبة إلى الرب رباني وزيادة أصله ربي سيكون في النسبة أصله ربي فزيادة الألف والنون المبالغة في هذه النسبة للمبالغة في هذه النسبة كما يقال لحياني وجد و أيضا جبهاني والنون زيد زيدت للمبالغة في هذه النسبة وإن الأصل ربي ربي في النسبة إلى الرب لك زيادة الألف والنون للمعنى الذي لقيره وأما على قول المبلد رباني نسبة إلى التربية فهو يربي علمه ويربي المتعلمين يربي علمه من حيث القيام به ليكمل ويتم له ويعتني به ويتعاهد هذا العلم ويعمل به ويربي المتعلمين كما سمعته بإصلاحهم وتعليمهم قانا قال لأنهم يربون يربون العلم ويقومون به ويربون, ويربون المتعلمين بسغال العلوم قبل كبارها وكل من قام بإصراح شيء وإتمامه فقد ربه يربه وواحدها ربان كما قالوا ريان وعطشان وشبعان وعريان ثم ضمت لي يا النسبة ثم ضمت لي يا النسبة كما قالوا لحياني ورقباني أي رقبة كبيرة ولحياني لحية كبيرة عظيمة فهذا فيه مبالغة حاصل المبالغ يرى أن النسبة إلى ما سمعته أنها هي للتربيه ثم زيدت الألف والنون للمبالغة في هذا وسب ويرانا النسبة إلى الرب ثم زيدت الألف والنون للمبالغة في المعنى هذا والأمر سهل هذا خلاف لغوي عند أهل اللغة قال وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال هو الذي يرب, يرب علمه بعمله يزيد علمه بعمله هكذا عندنا يرب علم علمه بعمله كأنه من النمو زيادة قال محمد بن حنفية لما مات ابن عباس اليوم مات رباني هذه الأمة سبحان الله ولا شك أن ابن عباس في زمنه رباني هذه الأمة اليوم مات رباني هذه الأمة فمات وذهب خير كثير من الذي قال في ابن عباس ذهب خير كثير لما مات أو ذهب علم كثير لما مات؟ أنا قال في واحد أحسنده موه ابن عباس أنا قال في شخص لما مات أنه ذهب خير كثير عن الناس أو علم كثير ذهب أنا الذي قال موه ابن عباس قال في شخص من التابعين من الرواة عنه المكثرين آه يا إبراهيم ها ما سمعته؟ لا ها لا ما الزهري ما عنده من من لا ها ثابت بن زيد بن أسلم احسنته ثابت بن زيد بن أسلم قال لهب خير كثير أو معنى كلامه لهب خير كثير على الناس ما سمعتنا ما سمعت الدماني تقول البناني أهلا بس أحسنته آبت البناني أحسنت أصبته نعم بس سمعت الدماني كذا تخفيها عليا طيب قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس اليوم مات ربانيو رباني هذه الأمة صحيح رباني وهذه الأمة فلشكل نموت العلماء كما تعلمون ثلمة في, في الإسلام فجوة يتركونها عظيمة يتركون ثلمة عظيمة فجوة انظروا لما مات المعاصرون المعاصر هؤلاء نباز عثيمين الباني والوادعي حصل شر على الأمة حصلت فجوة ما يسدها الليل والنهار من يأتي لنا مثل باز الآن في الزمان ده صعب. إلا إن شاء الله. هاكذا الألباني، وهكذا العثيمين وهكذا الوادعين انظروا ما حصل على الأمة بسبب موت هؤلاء. الفتن جاءت بعد موتهم. تكاثرت عليهم جدا. الفتن موجودة لكن بعد موتهم زادت على الأمة. سواء كان الفتن العامة أو الفتن الخاصة بالدعوة السلفية أو الفتن الخاصة بالدعوة السلفية جاءت بعد موتهم وكانت كلمة واحد منهم بإذن الله تخمد الفتن. تقمد الفتن برز من برز في زمانهم تكلموا فيه ذهب كأن لم يكن كأن لم يكن بين الحجون الصفا أنيس ولم يسر بمكة سامرو ذهب أو برز الطحان ببعض البدع بعض الخرافات طحنه طحنا تكلموا فيه جميعا وذهب أو بعضهم وذهب الطحان كأن لم يكن مع أنه عنده بلاغة فصاحة عجيبة لكنه لما تكلم فيه الألباني وتكلم فيه الواجعي انتهى وهكذا أيضا برز هذا السويدان تكلموا فيه كلهم بكلام قوي محذروا من أشرطته ومن محاضراته وانتهى السويدان حاصل إذا اجتمعوا على شخص انتهى لا تقوم له قائمة بإذن الله أو تكلم فيه أحدهم أيضا كذلك لا تقوم له قائمة وإن زكال آخر منهم وإن زكال آخر منهم ينتهي ينتهي. والآخر يرجع ربما إلى القول الأول كما هو حال عبد الرحمن عبد الخالق ربما كان مزكا من بعضهم تكلم فيه الشيخ مقبل وبعدها قال الباني وأنا أضم صوتي إلى صوت الوادعي أو أضم كلامي إلى كلام الوادعي فيه إلى الشيخ الوادعي فيه مقبل الوادعي. من هذه الوادعي وصيح أنت عبد الرحمن عبد الخالق وإلا فتنة وميه سهلة ورجل كان مرموقا في الدعوة السلفية أو مثل الذين هم لا شيء يعتبرون لكن لما اجتمعت عليه الكلمات هؤلاء وكلام هؤلاء في ينتهي بإذن الله لأن كلامهم الحمد لله فيما نحسبهم أنه لا يصطر عن هواء يصطر عن ديل وعن صيانة الدين قل الدعوة وأما الآن منظر للشر كيف حصل على الناس يتكلم هذا بهذا تقوم أمة تحامي عنه عن هذا المخذول يحصل شق عظيم بسبب هذه المحامة لكن قبل وإن دافع عنه بعضهم الذين لا يعرفه لكن ما تجل الذي يتكلم في العالم هذا الذي يتكلم فيه الآن لا بالعكس إذا تكلم شخص في شخص ومرتضى هذا الثاني الكلام فيه يقوم يتكلم في المتكلم وهذا خطأ هذا خطأ ولا يصلح هذا أبدا مرتضى يتكلمه اسكت هو عندك مزكى هذا المتكلم فيه فلا ترجع تقلح فيه المتكلم الذي قد برهن على كلامه فيه وأبان الأدلة التي حملته على الكلام فيه فلا يصلح الكلام في المتكلم هذا هو أغلحه أنه مجتهد به وبنى هذا الكلام على شيء من البراهين عنده لكن لا العكس أما أولئك لا تكلم الشيخ مقبل ربما في الدولة السعودية يا أخوان الدولة السعودية وما نسمع سمع ابن بازي دافع سمعت ابن بازي دافع الواد عليش تكلم فيها الكاملة أبدا ولا كلمة ولا العثيمين ولا أحد من من يعني من العلماء الذين هم تعلمونه مشيرين، ما في أحد كلهم سكته، ولا تكلموا فيه إيش قالوا تعودوا مشتهد ولا أحد، وهكذا تكلم في بعض ربما من كان هناك وما أحد رد عليه، وما أحد رد عليه ربما يقولوا أخطأ نعم في هذا الأمر، أما يتجلد ويحدرو منه تعصبا لجهاتهم هذا ما هو منهم يحصل أبدا، ولا نعلم عنهم، لكن بعضهم خذل في هذا الباب بعضهم خذل. قال قوله تعالى بما كنتم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم أي بما أنتم وهو كأنه يرى أن كان زائدا هنا أسبال وجدهنا في هذا إيه نعم أنت مرج من عمر هو نفسه هذا نعم على مشه ابو ابو فيض السدوسي أحسن منين هذا؟ سير علم النبلاء. العلماء الشيخ العربي أبو فريد السدوسي إلى آخر رواه عن أبي عمر بن العلاء والشعب والطائفة أخذ عن الأعراب وهذا المرسل ذا في الآخر. طان بما كنتم أي بما أنتم فالمصنف يرى أن كان زائدة وهذا ما وصيح هنا. ممكن فيما يأتي من الآية الأخرى يسلمنا، أما هنا لأن يريد أن يخبر عن حالهم الآن لا حالهم المتقدم فهو قال بأن كان هنا زائدة كان بما أنتم في الحال الآن عليه من العلم بما كنتم أي بما أنتم كقوله من كان في المهدي صبيا أي من هو في المهدي هذا لا شك أن كان في هذه الآية زائدة صنة وتوكيد لأن الخطاب كما كيف نكلم من كان في المهدي صميا لو كان بعد بلوغه ما قالوا هذا الكلام لكن يريدون كيف نكلم من هو في المهد صميا من هو في المهد صميا وليس من كان قبل في المهد صميا كيف نكلمه هذا الكلام معه ويتات الذي كان قبل في المهد صميا كيف نكنا قال صار يستطيع أن يخاطب ويفهم الكلام ويرد الجواب لكن مقصودهم كيف نكلم من هو في المهد الصبية فكان زائد هنا وهذا هو صحيح أن كان في هذه الآية صلة وتوكيد صلة وتوكيد لأنه كما تعلمون أشارت إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية وما يقصدون أنه من كان قبل في المهد الصبية لا سيكلمون لو كان نعمل كذلك لكن يريدون الحال يريدون الحال كيف نخاطب هذا الذي في المهد فما يتأتى ولا يفهم لكن الله جعل ذلك معجزة فأجابهم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا هذه معجزة فنعم في الآية الثانية لا شك هذا الأقرب وهذا الذي حققه الرضي رحمه الله أما في الآية الأولى ربما يخالف فيها المصنف أن كان هنا زائد وأن الأصل بما أنتم قال كقوله من كان في المهدي صبية أي من هو في المهدي قول تعلمون الكتاب قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي تعلمون بالتشديد من التعليم وقرأ الآخرون تعلمون بالتخفيف من العلم كل الصلاة تعلمون من التعليم بالتشديد وقرأ الآخرون تعلمون بالتخفيف من العلم. بما تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب كل المعنى مستقيم قالوا وقرى الآخرون تعلمون بالتخفيف من العلم كقوله وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون هذه القراءة تؤيد القراءة الثانية التي للآخرين تعلمون يؤيدها وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون وفي بعض القراءة تدرسون وهي المعنى الأول وبما كنتم تدرسون يؤيد المعنى الأول تعلمون القراءة الأولى وهذا القراءة التي عندنا وبما كنتم تدرسون تؤيد القراءة الثانية تعلمون أي تقرؤون تعلمون من العلم وأما القراءة الأخرى تدرسون تؤيد المعنى الأول أي القراءة الأولى والله أعلم عاصل استفدنا معنا الرباني فمن هو الرباني الذي خلاصة ما ذكروه وأنه لا يقال له رباني إلا إذا اجتمعت فيه أمور خلاصة ما ذكروه آية بايحية طيب لكن من هو الرباني الذي يقال له رباني نعم والذي اجتمعت فيه أمور العلم والعمل العمل و احسنت هذا هو الرباني كما ذكره العرابي وما كنا نقول له وقال رباني إلا بهذه القيود التي تجتمع فيه ولابد من اجتماعها فإذا انخرم شيء منها ما يقال له رباني علم و تعليم عمل والله اعلم الهنس حانه الله و حمدك لا الهنس و